غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن قلنا رب السماوات و ا ل أ ر ض قل الله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 خ ل ق كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أ ن ز ل من السماء ماء فسادت أ و د ي ه بقدرها فاحتمل ا ل س ي ل زبد ا ر ا ب ي ا و م ا ي و د و ن ع ل ي ه في ا ل ن ه ر ا ت ا ء حية أو متاع ز ب د م ث ل ه كذلك ي ر ب ا ل ل ه ا ل ح ق و ا ل ب ا ط ل ف أ م ا ا ل ز ب د ف ي ذ ه ب جفا وكذلك الله ل يطرب ا أ م ث ا ل للذين ا س ت ج ا ب و ا ل ر ب ه م ا ل ح س ن و ا ل ذ ي ن ل م ي س ت ج ي ب و ا ل ه ل و أن ل ه م الاسلاميه أ ر ض ج م ي ع ل س و م أ و ه جهنم م و م أ و ع ه م جهنم ومئس النابلسي أ للعلوم م أن ن ا ل ق أعمى ا ا ل ا م ي ي ف ه لعهد ل ل ا موسوعه ل ا ي ن ق النابلسي للعلوم ه به أن ي و ي خ ش و ن ر ب ه و ي خ الاسلاميه ف و و ن ي ف و ن و ء ا ح س ب والذين يصيون ما الله به موسوعه ش و ن ر ب ه م و ي ل و ع ل و م الاسلاميه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 ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وَالَّذِينَ ي موسوعه د النابلسي ل ه م بَعْدِ للعلوم الاسلاميه ل و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 「こんなこと言い 「こころのこどもたちはね